ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م للعلوم ا أقصر أ م ي ا ا أقصر ا ل س ا أ س ل ن ا ل ا م ا ي ل يفتر م ي س أ و ع ي النابلسي ل ل ع ر و ج م ع ا ل ش م س و ا ل ق م ي ق و ل الى ربك ي و م ئ ذ النابلسي م س للعلوم الاسلاميه بصيرا و ل و ألقى م ع ي ر ا ل ا تحرك ب ه ل س ي ل ت ع ج د ه ا ل ا س ل ي ه いいね。<音楽> ع ََ ل موسوعه النابلسي ز َ ل َ ع ل و َ ا أ َ ل َ ي ْ س ََ ذ ل ِ ك َ